سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه ة ع ر ش ومداد وبحمده كلماته سبحان الله عرشه د د خلقه و ض نفسه وزنة ع ر ومداد كلماته ه الله سبحان ب ح و م د عدد خلقه ورضا نفسه و ز ن ة عرشه ومداد كلماته